بسم <تصفيق> الله الله موجود الله بلا له ومن فلا له. إلا الله عليه ومن أما بعد من عنده الموت طاوة يقرأ بالله الرحيم كتاب وقوة الصلاة باب وقوة الصلاة قال حدثني يحيى بن يحيى الليسي عن مالك بن أنف عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير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 وقوتي الصلاة أثبت بعض الشراح البسملة في الموطأ وشرح عليها ومنهم الزرقان رحمه الله تعالى فلم يذكر مالك معها شيئا من التي ونحوها وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كليد الجذماء العلماء يتأولون ذلك على أن أنه لا يلزم من عدم الكتابة عدم الذكر باللسان فهذا يكفي وهذا ما عليه معظم المحدثين الذين جمعوا سنن النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم لم يركروا شيئا بين يدي الأحاديث التي أثبتوها في كتبهم اللهم إلا الإمام مسلما فإنه قال في صحيحه الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ما غيره فقد اكتفوا بالبسملة أو كانوا يذكرون الله سبحانه وتعالى قبل أن يشرعوا في التحديث أو أن يشرعوا في الكتابة وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في كتبه التي أرسلها إلى الملوك أو فيما سجله سجل من اتفاقات بينه وبين الناس كان يكتفي كذلك بالبسمه كما في صلحي الحديبيه حيث كتب بسم الله الرحمن الرحيم ثم محيت لاعتراض المشركين على ذلك ثم إنه ترجم بأول ترجمة في موطئه بقوله كيف قال باب وقوة الصلاة العلماء فيما ابتدأوا به لهم مقاصد فمنهم من ابتدأ بالوحي كالبخاري رحمه الله بعد أن ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات وقد تقدم الكلام عليه في الحصة السابقة بعد أن ذكر هذا الحديث ذكر كتاب الوحي ووجه ذلك أن مرد الدين كله إلى الوحي فإن الدين إنما يأخذ منه إنما يأخذ من الوحي فهذه هي المناسبة في ابتداء البخاري رحمه الله بكتاب الوحي منهما لتدأ بكتاب الإيمان كمسلم رحمه الله وذلك عن الإيمان هو مناط النجاة فإن كل الأعمال آيلة وراجعة إلى الإيمان لأنه اعتقاد وقول وعمل. وأما من ومنهم مثلا من ابتدأ بالسنة بالحديث عن السنة لأنه لا دين من غير متابعة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه هو الذي جاء بالدين كما فعل الدارمي رحمه الله في سننه وبعضهم يسميه المسند والحقيقة هو السنن لأنه ليس مؤلفا على كما أولفت المساني وكما فعل ابن ماجه عليه رحمة الله ورجه ذلك أن الدين إذا لم تكن فيه متابعة النبي عليه الصلاة والسلام لكونه هو المبلغ عن الله مراده وهو الذي بينا الدين فإن الدين من غير هذه المتابعة لا يكون أما من نحى نحو الأمور العملية فمنهم مثلا أبو داود رحمه الله فإنه ابتدأ بالاستنجاء ووجه ذلك أن هذا يسبق الوضوء الذي هو شرط في صحة الصلاة أما مالك رحمه الله وكتابه كما تعلمون كتاب في الفقه العملي، فإنه ابتدع بوقوت الصلاة لماذا؟ أن الطهارة لا يتوجه الأمر بها ولا تكون مطلوبة واجبة إلا إذا دخل وقت الصلاة فوقت الصلاة ظرف لمطلوبية الطهارة فهذا وجه ابتداء مالك رحمه الله بكتاب وقوت الصلاة أما الإيمان والوحي والسنة فهذه في الحقيقة من أصول الدين، من أصول الدين، وأنتم تعلمون بأنها أفردت بعلم خاص هو علم أصول الدين أو علم العقائد كما يسميه بعضهم، فهذا وجه ابتداء مالك رحمه الله في موطئه الذي هو فقه، معناه حديث وآثار و. أقوال لمالك وغيره من مشايخه ومن فوقهم هذا وجه ابتدائه بباب وقود الصلاة. أما الوقود فهي كما تعلمون أو كما يقول أهل العلم جمع كثره لوقت. جمع كفرات لوقت وقت يقال يقال في وقت أوقات وأوقات جمع قلة كما هو معلوم. ففعلة فعل ثم فعله ثم تأفعل جموع قلة فجموع القلة التي تدل على مدون العشرة هي هذه الصير لكن وقود جمع كفرة كما تقول ضرب وضروب صحيح وضع ضروب وفلس وفلوس هذه جمع قلة جمع كفرة لماذا جمع كفرة إما باعتبار تعدد أوقات الصلاه تكررها وإما باعتبار أوائل الأوقات وأواخرها وفاضلها ومقبولها وباعتبار ما عند المالكيه مثلا من كون الوقت إما ضروري وإما اختياري فهذا ينتج عنه أن هناك كفرة في الأوقات فهذا يعني هذا هو وجه هذا الجمع الذي اختاره مالك رحمه الله في يعني في إثاره لهذا الجمع الذي هو جمع الذي هو جمع كافرة قوله وقوة الصلاة جنس الصلاة المفروضة جنس الصلاة المفروضة والصلاة كما تعلمون جاءت في كلام العربي بمعنى الدعاء هذا هو الذي جاء عن العربي في الصلاة بمعنى الدعاء وجاءت عندهم بمعنى العبادة والعبادة يدخل فيها الدعاء فجاءت بمعنى العبادة وجاءت بمعنى الدعاء فأما الأول الذي هو الدعاء ففيه قول الأعشاء تقول بنتي تقول بنتي وقد يممت مرتحلاً يممت يعني, يعني أردت الارتحال تقول بنتي وقد يممت مرتحلا يا رب جنب ابي الأوصاب والوجع تدعو له عليك مثل الذي صليت عليك مثل الذي صليت فاغتمضي جفنا فان لجنب الامر مضطجعا شهدو عليك مثل الذي صليت هي دعت له بقولها يا رب جنب ابي الاوصاب والوجع فسمى ذلك هو دعاء صلاه يعني وهو الدعاء هذا عن معنى كون الصلاة في كلام العربي دعاء، وأما كونها عبادة، فقول الآخر يراوح من صلاة الملك طورا سجودا وطورا جرأة. يراوح من ماذا؟ من صلاوات الملك عبادته. طورا سجودا وطورا جؤار جؤار معناه رفع الصوت بالدعاء فجعل الدعاء جزءا وذكر السجود فإذا هذا ما يستدل به على كون الصلاه عند العرب ماذا إما الدعاء واما العباده والعباده اعم ائمه اللغه مختلفون في اشتقاق الصلاه في اشتقاقها بعضهم قال إنها مشتقة من الصلاع الذي هو عرق ينتهي إلى عجب الذنب ثم يتفرع وهذا العرق يتحرك إذا ركع الإنسان أو فعل نحو ذلك من أفعال الصلاة فقالوا إنه يرجع إليه وقد ذكر هذا بعض أئمة اللغة ونقله الباجي رحمه الله في المنتقى عن بعض شيوخه ولا يعترض عليه لأنه هو الذي وجد من الصلاة من معنى الصلاة من لفظ الصلاة له صلة بهذا فهذا ذكره غير واحد. مشان ما بيقيبوا تيبوا من رفله. حد الله تعالى. شو حد من الجماعة هنا الله. والله هنا اللي عليهم. س عمر شوفه شوفه. عمر شوفه. شوفه <تصفيق> هذا المعنى الذي ذكرناه الذي ذكره بعض أهل العلم يعني عليه معظم المتفقهين من المذاهب من المالكية والشافعية والحنفية وهو هذا الاشتقاق وهذا معهود عندهم إنهم يقولون أني فالرجل أني فالرجل من الشيء إذا شما أز منه فكأنهم أخذوه من كونه يرفع أنفه فله نظائر في في في كلام أيمة اللغة كما ذكرنا أما أما يعني هذا عن اشتقاق الصلاه اما يعني تكونها تكون الصلاه هذه الدعاء فان هذا يدعمه ان ان صلاه الجنازه في الشرع تسمى تسمى صلاه مع انها لا ركوع فيها ولا سجود باجماع المسلمين ولا قراءه فيها عند بعض الائمه ومنهم المالكيه ولهم سلف في ذلك من الصحابه انفسهم وهذا ليس موضع الحديث عنها وانما ذكر لهذا آل المعنى فقد جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام اذا صليتم على الميتين اخلصوا له <تصفيق> ومن العلماء من, من الفقهاء من قال هذا معنى الصلاة معنى الصلاة في عند العرب باق في الصلاة التي تعبدنا الله تعالى بها وجعلها أول أركان الإسلام بعد الشهادتين هذا المعنى باق أما ما أضيف إليها فإنها شروط فيها ومكملات لها لا تعتبر بدونها ومن هؤلاء ابن خويزي منداد رحمه الله من فقهاء المالكية محمد بن خويزي منداد قال إنها لفظة عامة إلا أنها واقعة على الدعاء منها يعني من هذه المعاني بخاصة وأن سائر الأفعال والأقوال شروط فيها ومعان تقترن بها ومعنى هذا معنى قول ابن خويزي منداد أن أصلها في الشرعي أن أصلها في الشرع ما له موافق لأصلها في اللغة غير أنها أضيف إليها هذه الأمور التي هي وعاء للدعاء وللخشوع وللخضوع هي وعاء له وشروط فيه فلا تصح بدونه هذا هو الحق إذن فإن الصلاة في أي جزء من أجزائها لا تخلون الدعاء بعد أن نعلم بأن الدعاء إما دعاء مسألة وإما دعاء تمجيد وثناء لله سبحانه وتعالى إذ الصلاة لا تخلو من ذلك فلا سكوت في الصلاة بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد حكم بأن المصلي يناجي ربه كما ورد ذلك في الموطع وفي الصحيح ولأن الصلاة لا سكوت فيها فهي دعاء قراءه القران في الحقيقه دعاء لانها ذكر لله سبحانه وتعالى والتسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك ايضا يدخل في جملتي الدعاء فهذا الدعاء من لوازم الدعاء اذا لم يكن مجرد لفظ يردده الانسان غير ان يعيشه من لوازم الدعاء حضور القلب والخشوع والخضوع والسكينة ونحو ذلك فإذا فقد من الصلاة هذا المعنى لم تكن الصلاة المطلوبة المشروعة ولم تؤتي ثمارها في الفاعل الصلاة كما هو معلوم فورضت على المسلمين قبل الهجرة بعد أو في معجزة خلال معجزة الاسراء والمعراج الأمر في ذلك معروف ومن المناسبة والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى عرج بنبيه إلى ما شاء من السماوات وما فوقها فكان هذا عروج له وتكريم له وجعل هذه الصلاة أو فرضها في هذه الليلة لأن فيها عروج لنفس المؤمن وصلة بربه مفروضة في أوقات معينة ومناجة لله ويناجي ربه فيها فهذه فهذا يمكن أن يقال في مناسبة افتراضها وصيلتها بمعجزة المعراج هذا, هذا ما يقال في قول المؤلف رحمه الله مالك بن أمس وقود الصلاة نرجع إلى الأوقات أوقات الصلاة معروفة في السنة مفصلة ولكنها قد أشير إليها في القرآن في الكثير من الصور المكية بل إنه على قول بعض أهل العلم قد أشير إلى في بعض الآيات إلى النوافل فهي مشار إليها في القرآن وتفاسير بعض السلف يعني تدل على ذلك لهذه الايات منها؟ قول الله سبحانه وتعالى أو قبل ذلك نقول لأن الله سبحانه وتعالى قد قال فإذا طمأننتم فاقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال ابن مسعود في كلمة موقوتا إن للصلاة وقتا كوقت الحج ما معنى كوقت الحج؟ ما وجه تشبيه يعني يخرج في خروج خلاص وهذا وهذا بالإجماع المسلمين. ماكم السلام. عليكم. وقيل إن كلمة موقوتة أي منجم منجما. إيش معنى منجم؟ مقصط ومجزأ. كلما مضى نجم جاء نجم. النجوم. ما؟ القرآن نزل. منجما. يعني آيات آية. ما نزل إلا دفع واحدة. فكذلك الصلاة منجم. كلما ذهب نجمون جاء نجم وهذا معروف في الصلاة إلا صلاة الصبح فإن طلوع الشمس تخرج به الصبح ولا يأتي بعدها الظهر مباشرة إلا بعد الزوال إلا عند الزوال إذن موقت قيل منجم كلما مضى نجم جاء نجم قاله زيد بن أسلم يعني كلما مضى وقت جاء وقت وهذا حق كما قلنا إلا صلاة الصبح وقد أشير إلى أوقات الصلاة كما ذكرت في بعض اي كتاب الله تعالى فمن ذلك قوله جلت قدرته فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد بالسماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون في أي سوره هذا في سوره الروم المكية وهذا جاء بعد قول الله تعالى ماذا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضته يحضرون واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محضارون اذن ماذا تفعل انت ان اردت ان تنجو من العذاب هذا فسبح فصل فا سبحان الله هذا وجه الله اعلم هذا وجه هذه الفاء هنا فاذا سبحوا فصلوا لما يمشون فصلوا متى؟ حين تمشون تدخلون في المساء أمسا ما مع أمسا خارج المساء دخل في المساء صلاة المغربي ولا عشاء فالسبحان الله حين تمشي حين تمشون وحين تصبحون ما مع تصبحون تدخلون بالصبحي أصباحا ولا والحمد في السماوات والأرض ولا والحمد لله في السماوات والأرض هذه جملة معتارة هنا للجمع بين الصبح وبين تحميد فهذا فربكم هذا الذي يحمد في السماوات وفي الارض هذا وله الحمد في السماوات والارض احمدوه اذا انتم ثم عاد السياق فقال وعشيا العشيه صلاه العصر وحين تظهرون تدخلون في الظهيره وهي وهي صلاه الظهرين فجمعت هذه الآية الأوقات وقد ورد هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سأله عنها نافع بن الأزرق فقال له جمعت هذه الآية الصلوات الخمس وورد ذلك عن مالك كما في العتبيه نقله بن أبي زيد رحمه الله في نوادره في كتاب النوادر فهذه الآية هي إشارة إلى الصلوات الخمس، لكن الذي بينها بالتفصيل بين أوائلها بالضبط وأوخرها هو الحديث، وهذا ليس خاصا بهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوفى إليه البيان. كذلك من الآيات التي جاء فيها هذا المعنى قول الله تعالى ومن الليل فسبح هو إدبار السجود في أي صورة هذا؟ في, في سوره لا في سوره في لا هذا في سوره ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق إدبار النجوم ق ق النجوم وإدبار ومن الذي فسبحه وإدبار السجود وقوله ومن من الذي وإدبار النجوم هذا ورد عن ابن عباس هو ورد مرفوعا ولم يصح ابن كثير قال يشبه ان يكون هذا من قول ابن عباس رضي الله عنه وان كان السند فيه اليه شيء قال لان ادبار هناك قراءه بادبار ادبار مصدر وادبار جمع قال الركعتان بعد المغرب لا لا إدبار السجود يعني كأنه سبيه لأن كلمة التسبيح تطلق على الصلاة كما ورد في حديث ابن عمر بأن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكرين وعمر وعثمان لم يكونوا يسبهونا في السفر يعني يصلون لأن الصلاة تشمل على ذكر الله تعالى ونبينا التسبيح ويقال السبحة يعني النافلة إذن هذا إدبار السجود إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر أن النجوم تدبر وتغيب هذا سواء صح أو لم يصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإن, فإن هناك آيات أخرى ورث بهذه المعنى كما سبق بل إن, إن في, في قول الله تعالى هذا في التسبيح قبل هذه وسبح بحمد ربك حين تقوم هذا بعض اهل العلم وأهل التفسير يقولون إنه في دعاء ختام المجلس عندما ينتهي لتنمي المجلس قبل أن يقوض حين يقول يسبح هذا الدعاء الذي هو المجلس وسبح بحمد ربك حين تقوم الدعاء المعروف ومن ذلك قول الله تعالى وهذا في سورة الإسراء وهذا في صورة الإسراء وسورة الإسراء كما تعلمون نزلت بعد الحادثة هذه بعد المعجزة هذه لأن فيها ذكرى لها سبحانه الذي أسرى بعبده من المسجد الحرى وفيها قال الله تعالى أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى غساق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة هذا عمر بعقامة الصلوات لذلوك الشمس هذا بيان الوقت الدلوك مختلف في تفسيره قيل إنه الزوال فإذا قلنا إنه الزوال والغاية ما هي غسق الليل إذا كانت الغاية هي غسق الليل معنى ذلك أن لدلوك الشمس يعني من دلوك الشمس إلى غسق الليل ربع قاتل وقيل إن دلوك الغروب لكن القول الأول عليه كثير من أهل العلم. أقيم الصلاة لدلوك الشمس أي ميلها. إذا غسق الليل ظلمة شدة الظلمة معنى ذلك يكون بهذه الآيات الألقاف الخمسة ثم غكر الفجر وحده وقرآن الفجري إن قرآن الفجري كان مشهودا ثم إن بعض العلم يقول هنا ومنهم بالكثير رحمه الله فقد جزم بأنه, بأنه قبل افتراض الصلوات كانت هناك صلاتان مفترضتان على المسلمين مع قيام الليل صلاتان مفترضتان مع قيام الليل صلاتان مفترضتان هي صلاه العصر وصلاه الصبح فلما فرض الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس نسخ ذلك كله صلاه الليل اللي... اللي... وصلاه وهاتان هاتان الصل... الصل... الصلاتان اثبتتا فيما فرض الله من الصلوات جزم بذلك ابن كثير رحمه الله ويدعمه من الحديث الصحيح حديث جابر رحمه رضي الله تعالى عنه جابر بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه واله وسلم فنظر إلى القماري ليلة البدر ليلة البدر فقال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون ذيك شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو هذه السنة العقائد العقائد يدعى لها من غير اختصاص بزمان ولا مكان ولا العقائد يدعى لها دائما يعني المناسبة جات كان القمر رجلة البدر ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم رؤيته ربهم قبل ان يذكر لهم هاتين الصلاتين اللتين يريد ان يحضهما على المحافظه عليهما كيف فقال ثم انهما هدى لهم هاتان الصلاتان اللتان يعني امرهما بالمحافظه عليهما يعني مما يترتب عليهما بفضل الله تعالى دخول الجنه ورؤيه الله فقال إنكم ستعرضون على ربكم العرض على الله فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون فيه فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ثم قرا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل الغروب الغروب وهذه الآية لها نظير في صورتها وسبح بحمد... لكنها مختلفة عنها شيئا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى هذه الآيات وغيرها يعني مما فيه إشارة إلى أوقات الصلاوات ولكن البيانة هو في السنة التي في الصحاح وفي السنن وفي المساني إذا دقق المرء النظر بعد هذا، إذا دقق المرء النظر في أوقات الصلاة، وجد أن جميع اوقات الصلاة راجعة إلى الشمس، إما بجرمها وإما بأضارها. أوقات الصلاة، أوقات الصلاوات كلها راجعة إلى الشمس، إما بجرمها وإما بأضارها. مثلاً غروب الشمس على ما يدل. غروب الشمس وذهابها وغيابها هذا يدل على بداية صلاة المغرب ذهاب عثارها وهو الحمرات التي تتخلف عنها في الافق دليل على خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء وإن كان الشفق مختلف فيه بالعلماء والظاهر أن الأصح هو كونه الحمراء التي تبقى بعد غروب الشمس بالنسبه ل لصلاه الظهر واضح ظهول الشمس يعني هناك وقتان في النهار ما رد معرفه وقت الوقت الصلاه فيهما الى حركه الشمس الحركه الاولى هي الزوال كيف الزوال الشمس عندما تطلع يكون ظل الشيء أطول ما يكون، فإذا طلعت الشمس من هنا هذا هذا الكراس اللي هو مثلاً عشرين وثلاثين يكون طوله أطول ما يكون، كلما طلعت الشمس تقلص نقص الظل حتى يصل أدناه، وأدناه قد ينعدم تماماً ولكن هذا في بعض أيام العام في يعني في من كان على خط الاستواء، حتى يبلغ أدناه. هذا الاذن يختلف بحسب مواقع البلدان فإذا بلغ عدناه فذاك وقت فذاك وقت يعني كون الشمس في كبد السماء فذاك وقت قيام قائم الظاهرة وهو الوقت المنهي عن الصلاة فيه هناك وقت نص نهار سامو ايش نص نهار 12 عندنا نص نهار عند الناس لا. هذا منتصف النهار لا ما عنده ساعه معينه ما معنى منتصف النهار منتصف النهار هو ان تاتي بوقت طلوع الشمس ووقت غروبها وتقسموها على اثنين قيس ما تطلع الشمس هذه الايام سبعه ونص كيف يستغرق السته شعر بيناتهم أقسمها على اثنين لا, لا لا مشي لوحدها وخمسه وعشرين كم تقسم على اثنين هذا <تصفيق> خمسة خمسة ونص،, ونص،, ونص،, ونص،, <تصفيق> ونص لا لا عندما تأتون بوقت طلوع الشمس ووقت غروبها وتقسموا هذا على الفارق بينهما على اثنين يطلع لكم وقت قيام قائم الظاهرة وقت قائمة قائم الظاهرة يكون نحو يكون نحو 12 ونص 12 وخمسة وثلاثين. تزيد عليها مدة هذه المدة هي التي يتبين فيها الظل في الزيادة. طيب هذاك الوقت اللي الظل يتحرك ذلك الوقت الذي يشرع الظل في الحركة يسمى زوال زوال زوال. طيب طول الشيء يومائين يسمى ظل الزوال. مثلاً هذه الرأس أعطوني معطوه طول اعتباطي كم؟ ديور عشرين رقم شوية يسولو علينا القسمه يعني <تصفيق> هذا كراسي كاسرون يقول لي خمسة 35 ما عندك علاه تقول افتراض افتراض من أسهل. طيب هذا طوله عشرين طلعت الشمس وكان طوله طويلا جدا ثم اخذت الشمس وتعلو وهو ينخفض طوله شنو عندنا في الجزائر هنايا في شمال الجزائر عمر الظل ما ينعدم ما ينعدمش في اي وقت من اوقات العام ما ينعدمش ليه لان الشمس مائلة ما تكونش عمودية على شيء في خطر استواء تكون عموديه كيف تكون عمودية ينتاعيلو كل شيء ظله كل حاجات البس الظل ساحة تردون على ينتاعيل هنا ما ينقص هنا ظل يتناقص طيب هذا طول عشرين ربما في وقت قيام قائم الظاهرة يكون طوله مثلا خمسة سنتيم خمسة سنتيم نسميها ظل الزوال هذه خمسة سنتيمترات الطول إنتهى هذا هذه تسمى القامة قامة هوك قامت متر والله ما نعرف المهم كل شيء له قام الشيء له هذا له قام هذا قامته عشرون كيف اشتفقنا وقت الزواج كان قامته خمسة هذه خمسة سما ظل الزواج يشرع ظل في زيادة يسرع الظل كي طول هذا يسرع الظل في الزياده ذاك وقت الظهر عندما يصير طوله 25 خرج وقت الظهر ظل الزوال زائد طول القامه ظل الزوال زائد طول القامه عندما يصير ظله كم؟ 25 سنتيمتر ماذا يحصل يخرج وقت الظهر ويدخلوا ولذلك يقول لك الظهر يبدأ بالزوال وينتهي عند القامة الأولى فهمنا القامة الأولى لكل شيء قام هل عنده قامة أنا عندي قامة الجدار عنده قامة وهكذا يدخل وقت العصري عندما يصير طول ظل هذا الكراسي خمسة وأربعين سنتيمترا يخرج وقت العصري القامة الثانية هي مضافا إليها غل الزوال ما تزواج. قبل لا يكون ظل الزوال موجودا ولكن هذا نادر في بعض أيام العام أما في غير أما في معظم أيام العام حتى في في أي منطقة من المناطق فإن الشيء يبقى له ظل ولكان يسيرا و يسيرا وكلما ذهب الإنسان إلى شمال الأرض أو إلى جنوبها و عن خط الاستوائي سواء في جهة مدار الجدي أو مدار السرطان فإنه فاما فإن ظل الزوال يطول طيب إذن معرفه وقت الظهر ووقت العصر راجع إلى الشمس إلى الظلي فإذا غربت الشمس وخرج وقت العصر ووقت الظهر عند أهل المذهب الضروري لأن هناك عندهم ضروري ووقت يعني. وإذا طال على الفجر خرج عندهم وقت العصر ووقت الظهر الضروري أيضا إذن الخلاصه ما هي معرفة أوقات الصلاة كلها راجعة إلى الشمس إما جرما وعينا إما عينا وجرما وإما آخر العثر في الصلح وفي العيشة الجرم في المغرب والظل مرتبط بالشمس ذاتها فتعرف الأوقات جميعا بهذه الآية التي هي آية النهار التي هي آية النهار ثم إن المرطأ فيه قال حدثني يحيى بن يحيى قال حدثني يحيى ابن يحيى القائل الضمير الذي في قال يعود على الراوي عن يحيى وهو ابنه عبد الله أو عبيد الله الليثي فقيه قرطبة ومسند الاندلس وقد في سنة مائتين وثمانية وسبعين فابنه هو الذي روى عنه الموطأ وهو رواه عن, عن مالك يعني كان نافئ الابن يأخذه عن أبيه يارث عنه العلم يأخذه عنه ومالك نفسه كان بعض أولاده يأخذه عنه ومن أولاده الذي كان يعني يستمع ويحضر الحلقة بنته ذكر القاضي عياذ موطأه أنها كانت والرجل يعرض على مالك ربما تدخلت من وراء الحجاب لتصحح ما تسمع من خلل وخطأ في العرض ما كثير من, من, من, من, من, من, من, من أهل الخير والعلم في هذا الزمان يعني أولادهم المشهر صحيح الإنسان لا يملك لولده شيئا من أمره مرض ذلك إلى الله ولكن عليه أن يسعى عليه أن يربطه به وأن يحضه على ذلك وأن يصطحبه في في مجالسه إذا تيسر ذلك إن كان عنده معرفة وإن حتى يأخذه عنه <تصفيق> إذا تجدون في بداية الموطع عند هذا الشيء ما طال في الأول فين طال يا عندكم هذه قال ما افترض في بداية الحديث إلا ثم ستجدون فيما يلي إذا هذا الموطع واحد ذني واحد ذني واحد قال حق ثاني ومن بعد في جميع الأبواب مش كايهن واحد ثاني واحد معناها هذيك مع قوفا قال حق ثاني واحد ما كانش قال إلّا في اللّه وال قاله ابنه ابنه يحيى ابنه يحيى الليذي فهو الراوي عن أبيه ويحيى ابنه يحيى الليذي هو راوي الموطع عن مالك رحمه الله هو الذي روي الموطعة عن مالك وهو ابن كثير ابنه وسلاس أسلم يعني وثلاث هذا جد أحد أجداده أسلم على يدي يزيد بن عامر الليذي لهذا يقولون الليذي مولاهم ما معنى مولاهم هذا ما يعني كأن الولاء بالعتاقة عندما يعتق أو يعتق واحد أحد الناس شخصا ويحرره هذا يسمى مولاهم له لكن هذا مولى العتاقه والنعمه وان تقول للذين أنعم الله عليه وأنعمت عليه فهذا مولى العتاقه وكان مولاه اخر وهو من يسلم على يده مولى العتاقه من الوالدين كما تعلمون اذا لم يوجد عصب فانه يريق لكن مولى غير العتاقه هذا مختلف فيه والظاهر انه ان لم يوجد مولى العتاقه فان هذا ايضا مولى وهذا هو الذي قاس عليه الشيخ عمد حماني رحمه الله لما قال بأن الـ الـ الكافل يمكنه أن يعطي للمكفول لقب من غير أن يكتب أنه ابنه قال كان ينسب إليه فيقال مولاه لن مولاه هذه ما ابتت باللغضة الآن أيوة كان شرعا في الحقيقة باقي ما هذه ألغاب الشرعي يزيحك حلث حتى ولو لم يعرفه الناس لو لم يعرف الناس أن هذا الشخص أسلم على يديه، الله يعلم على فيه وهو يحصيه له ويذيبه عليه لكن هذا كان موجود كان موجودا هذا يرتبط هذا الذي أسلم على يد الشخص به ويصير مولا لا هو هذا هو الذي قاس عليه الشيخ محمد الحماني رحمه الله في قوله بأن الكافي ليجوز له ويعطي لقبه المفهول من غير أن يقول إنه ابنه علىه الذي اعتمده ولكن هناك فارق بين هذا وذاك هذا يقال الليذ يسب القبيلة كما ركب سمعونا يقول مولاه وهذا يسب إليه والنسبة إلى وإعطاء اللقب الى الشخص يسهل له كثير من الأمور الحياتية الآن ولكن فيه ربما شوية هناك وهو أنه مع طول المدة يصير من جملة ويتوهم أنه ابنه لكن هذا معمول به في بلادنا لأن اللقطاع يعني إذا لم يكن له لقب لقط هذا إن لم يكن له لقب فإنه سعترضه عقبات في تسجيله وغير ذلك من المعاملات وحصوله على الوثائق في المطلوبة قد صدر بهذا مرسوم في سنة تسعين بناء على فدو الشيخ أحمد حماني التي وجهها إلى دار من دور الأيتام ونحو ذلك في ولاية باجة وبناء على هذه الفتوى يعني صدر ملصوم في بلدنا يعني يقنن إعطاء الكافل إعطاء المكفول لقب الكافل نرجع إلىنا كنا فيه وهو أن يحيى بن يحيى الذي رحمه الله هذا كما قلنا أخذ الموتى عن مالك بل أخذ الموتى أولا في محيطه وهذه كانت سنة الناس يومئذ سنة السلف كان الإنسان يتعلم في محيطه يحفظ كتاب الله تعالى يحفظ ما تيسر يتعلم العلوم التي في محيطه ثم بعد ذلك إذا استنفذ ما في محيطه ارتحل إلى, إلى بعيد ليطلب العلم فيحيى في بن الذي رحمه الله أخذ الموطا أول أمره عن زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون ثم رحل وهو ابن ثمانية وعشرين سنة إلى مالك فسمع منه الموطا غير أبواب من كتاب الاعتكاف، شك فيها فلما شك فيها سوكيف تحري فلما شك فيها راجع أو أثبتها من روايته عن شيخه الأول اللي هو شبطون المدعى شبطون رحم الله الجميع نعم وقد سماه مالك عاقل الأندلس سماه عاقل قالوا وجه التصمية أنه كان في مجلس مالك فقيل إن هناك فيلا يخرجون ليروه فخرج الناس وباقية يحيى بن يحيى الليذي فلحظه مالك فقال لي ما لم تخرج والفيل غير موجود في بلادكم وهذه الكلمات دل باللي فقهاتنا ومطالعين عن البيئات ويعرفوا شكين شمكين لأن الفيل عاجة موطن وهوين هذه المناطق اجتوان قال له ما تخرج تشوف الفيل يعني قال له ما جئت لأرى الفيل إنما رحلت إليك لأراك وأجارسك وأخذ من علمك ركبوا فأكبر من شأنه وسماه عاقل الأندلسي مالك كانت عنده فيرافة رحمه الله يعني وذلك نبذة في ترجمته في في في ترجمته في عند القاضي يابو غيره يعني كانت عنده فيرافة وكذلك الشافي وغيره كان يتفرس في الشخص هذا أما وشيخ المالك في هذا الحديث من هو؟ ابن شهاب الزهري رحمه الله هذا معروف ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري هذا ثقيه معروف محدث متفق على علمه وجلالة قدره لقي كثيرا من الصحابة قد إنه لقي عشراً من الصحابة ومات سنة مئة وعشرين له في الموطأ من المرفوعات مئة وثلاثة وثلاثون حديثة لكن في الموطأ يعني إنما نقصد رواية يحيى بن يحيى الليل لأن الموطئات تختلف يعني في في عدد ما فيها فهناك زيادات في الموطئات الأخرى على ما عند يحيى بن يحيى الليل أما عمر بن عبد العزيز مذكور في السنة فهو معروف فهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحاكم امه ام عاصم بنت عاصم بن عمر بنت عاصم بن عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه كان اميرا على المدينه وهذا القصه المذكورة هنا في تاخيره الصلاه كانت وهو امير على المدينه وولي الخلافه بعد سليمان بن عبد الملك بعد ان كان كالوزير معه ثم تولى الخلافه كما قلنا ومدتها ومدة خلافته سنتان ونصف ومات وعمره أربعون سنة شو عمر بن عبد العزيز علمه ملأ الدنيا ومع ذلك عمره أربعون سنة عبر ومع ذلك عمره أربعون سنة فقط ثم إن المؤلف أو دع الحديث قال <تصفيق> عن ابن شهاد أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما صلاة التي أخرها قيل إنها صلاة العصر وكان أميرا على المدينة كما قلنا والظاهر الله أعلم وهو اللائق بعلم عمر بن عبد العزيز وورائه حتى إنه قيل عنه بحق إنه من الخلفاء الراشدين ولكن أريد أن أنبه إلى شيء لا ينبغي أن يقول الإنسان يعني مثلا هو خامس الخلفاء الراشد يعني يتنقذ معاوية رضي الله تعالى عنه وتروح عمر بن عبد العز لا يقول من الخلفاء الراشدين طيب لكن لا ينبغي أن يقول خامس الخلفاء الراشدين يعني كأنك أذريت بسيدنا معاوية لابد أنا من يشمل لي ذكر سيد ولكن في هذا الزمان الذي يعني أصبحنا نستعملوها فلا ينبغي ان يقول الإنسان هو خامس الخلفاء الراشدين، فكأنه تجاوز جماعة. يقول من الخلفاء الراشدين لباس. إذا قلنا يعني فيه أنه أخر صلاة يوما هي صلاة العصر والظاهر أن أخرها إلى وقتها المفطولي لا إلى الوقت الممنوع. فقد جاء في صحيح البخاري ما يبين ذلك، وهو في رواية الليل من رواية الليل عن الزهري. في كتاب بدء الخلق أخر الصلاة شيئا ولكن المعروف أن خلفاء بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة لكن هذا ليس مظنونا ولا يعني مقبولا بل لا أقول مقبولا بل هذا ليس المظنون بعمر بن عبد العزيز أنه أخر الصلاة شيئا وليس المقصود أنه أخرها عن وقتها الذي لا يجوز تأخرها عنه وتأخير الصلاة من الأمراء قد جاء في الحديث الذي تعلمونه عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزاته أبا هريرة يعني كيف بك إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة قال فما تأمرني قال صلي الصلاة لوقتها ثم صل معهم فإنها لك نافلة عروة <خبار> ابن الزبير هذا تابعي كبير فقيه أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا بالمدينة ومات سن ثمانية وتسعين ومولده في خلافة عثمان المغير صحابي معروف أبو مسعود الأنصاري هو عقب بن عمرو بن ثعلب الأنصاري البدري نرجع للمتن الحديث فيه ماذا فيه أن عمر بن عبد العزيز إما أخر الصلاة يوما دخل عليه عروة ابن الزبير أراد أن ينكر عليه تأخير الصلاة لكن تأملوكي فأنه لم ينكر عليه مباشرة أخر الصلاة يوما أخر يعني, يعني عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخله عليه عروة ابن الزبير فأخبره ان المغيرة بن شعبه اخبره بقصه وقعت للمغيرة بن شعبه معنا فأخبره أن المغيرة بن شعبه اخر الصلاه يوما يعني المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما فدخل عليه ابو مسعود الانصاري وكل من المغيرة وابو مسعود الانصاري صحابيان فلم لم يواجهه بالإنكار بل أخبره بما حصل بين المغيرة بن شعبه الذي أخر الصلاة يوما وبين ابي مسعود العصار وكلاهما صحابيون فألان القول وذكر الحجة وتركه هذا المعنى يقول فيه الباجي نقرأكم أحد الكلام طيب للباجي وكلام العلماء طيب واش يقول؟ تأملوا هذا أنا أصرده لكم كما ذكره الباجي في منتقاه قال رحمه الله وقول عروة إن المغيرة بن شعبا أخر الصلاة يوما وهو بكوفه وما قاله أبو مسعود الانصاري سنة في ملاطفة الإنكار لما يجب إنكاره لا سيما لمن من قياده للحق وحرصه على معرفته فإن ذلك أقرب إلى الرجوع إلى الحق وأسلم لنفسه من الغضب الموجب للعناد وكذلك يجب لمن أمر بمعروف ونهى عن منكر أن يرفق في أمره ونهيه قال تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى وفي فعل المغيرة وفي فعل المغيرة تأنيس لعمار بن عبد العزيز لأنه يعني لأن عمر لم ينفرد بهذا الأمر بانسها عن علمه كبير من فضلاء الصحابه وذلك مما يخفف عن عمار سهوه واحتج عروه على قوله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليصح قوله وتثبت حجته احنا نقول لكم حاجة عدنا العام ما خطر عام عام من انتا تريده ان تنكر عاله لكن يكون عندك حديث والله راك ما باللي المسألة فيها حديث قول له هاكذا دا دار النبي ما يزيش تكلف ما لم يجي تنكر عليه انتا ورجله كلام من عندك توليد يامس يعني هذا يقول تقول له هاكذا دا دار النبي كثير ما, ن... ما تنجوه من العام ما تقول له النبي ما دار شهر صعبي شرط مش شغير تكون يعني تضرب في عمايا. لا صحيح أركع لأن هذا الفعل، نعم. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو لم يفعله نقول، نقول هذا كافٍ ها خلاص. نجيب الشيء من عنده. وأذكر أن في في في, في وقت يعني في سنة من السنوات منذ 20 سنة والله كان أحد المسؤولين الكبار. كان يقول بعض المسائل التي يريد الإنسان وأن يبثها قالت غطى بالنصوص. كل كلام ربك كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلام. أنا هذا قال ربي وقيت أعطار أنا ما أعطارت عليها ليس هذا لي من أما, إما تبقى تجيب في رأيك والمثالة فيها يعني نصوص ذكر النصوص فتعمل هذا في كلام الباجي وبيانه يعني التلطف في الاستدراك على عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه واحتج عروة على قوله بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصح قوله متعجته لأن عمر بن عبد العزيز من الأئمة الذين يسوق لهم الاجتهاد وكان عنكر عليه برأيه فليس لعروة أن يرده عن رأيه وما يؤديه إلى اجتهاده إلا بخبر يمنع الاجتهاد المؤدي إلى ما يخالفه ثم قال البيانجي رحمه الله وأرسل عروة الخبر فلم ينكر عليه عمر إرساله وهذا يدل على اتفاقه مع القول بالمراسل وهذا فيه شيء كأنه أرسل الخبر ولم ينكر عليه عروة صحيح مذهب مالك القول المرسل ومذهب أبي حنيفة وأحمد بخلاف بالشافعي رحمه الله عنه التصحيح لكن هذا لا والله أعلم يعني لا, لا, لا حجة في عدم إنكار عمر على عروة هذا الإرسال لأن هذا الحديث الذي سمعتم إليه في مقدمة هذه الحصة هو حديث موصول فقوله هذا يدل على اتفاقه مع القول بالمراثيل فيه شيء فإن عروة قال كذلك كان بشير بن أبي مسعود العنصاري يحدث عن أبي فالواسطة بينهما إذن بشير ابن أبي مسعود العنصاري وقوله يحدث عن أبي أو قوله كان بشير ألا وإن كان فيه انقطاع لكنه لما ثبت اللقي بين هذا القائل والناقل للخبر وثبت اللقاء وثبت الاتصال فإن هذا يغني عن غيره كما هو معلوم فهذا متصل عند العلماء لثبوت اللقاء ومثله قول الزهري أن عمر بن عبد العزيز في بداية هذا الإثنان قال أن عمر بن عبد حيث ثبت اللقاء والمعاشرة فهذا يغني ما لم يكون الرجل الناقل مدلسا، فإنه لا يؤخذ بحديثه عند جماهير العلم إلا إذا صرح بالسمع، فإنه إن لم يقول حاضرته هذه الواقع زور ما قصد فإنه إن لم يقول حاضرته أو شاهد، لكن العبرة بثبوت اللقاء والمجالسة لا بالصيغ في المثني. قوله قال عروة قال عروة ماذا, ماذا قال؟ في المثن قول عمر بن عبد العزيز ماذا؟ اقرأ ماذا قال عمر بن عبد العزيز لمن انكر عليه؟ نعم إيه؟ اعلم ما تحدث يا عروة اعلم إيه؟ اراد ان يستثبت منه وهذا يدل على ان عمر بن عبد العزيز في الظاهر لم يكن عالما بنزور جبريل والصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا لا يلزم منه انه غير عالم بالانقات هذا غير عالم يعني ولهذا كأنه استغرب ما ذكر له عروة فقال له اعلم ما تحدث يعني تأكد وتثبت ثم قال بعد ماذا هذيك الهمزة للاستفهام وإن جبريلا هو الذي أقام للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن العالم إذا جاهل شيئا هذا لا يظيره لا يظير العالم أن يجهل شيئا هذا لسه ولا ولا يخدش ذلك فيه ولا يكون نقصا في اجتهاده لانك عرف الأوقات